بسم الله الرحمن الرحيم حميم عن سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 117. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم 118. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 إنِهُ بِكُلِّ شيءَي ليم جَرَلَكُم مِنَ الدّين مَا وَصَّابِهِ نُوحَ وََّذِي أَوْ حَنَا إلَيْكَ وَمَا وَ الصَّنَ بِهِ إِبِرهِمَ وَموسَ وَعسَ وََّذِي أَوْ حَينَا وَما وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 110. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 111. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.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 119. ولا تتبع أهواءهم 110. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 111. وأمرت لأعدل بينكم 112. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُطَمْئِنُّونَ مَا طَمْأَنَ الْقُلُوبَ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ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 أَمْ لَهُ شُرَركَ أُشَرَعُلَهُم مِنَ الدّين مَا لَم يَأذًا بِهِللا وَلَ ل كَ لِمَةفَصلْلِ لَ قُضِيَ بَينَهُم وَإَِّ الظَّالِمِينَ لَهُم معذاَابٌُ أَلم تََ الظَّالِ مِينَ مُشْفطينَ مَِّا كَسَبُ وَهُوواقوم بِهِمْ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 إنِهُ بعبَادِهِ خَبير بَصير وَهُوَ الذي يُنَِّنُ الْ الغَيثَ مِن بَعْضِمَا قَنَطُ وَيَنشُر رَرحْمتَ وَهُوَ الوَلُ الحَميد وَمِنْ آياتِهِ خَلقُ السَّماواتِ وَأَضِ وَمَا بَثتَ فِيهِ مَا مِندَ 117. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 118. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 119. وما أنتم بمعجزين في الأرض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ جَوَارِ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُبْقِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 112. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم 113. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور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 مَا لَكُمْ مِّمَّلْجَأِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِ انَـسَـنَا مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يشاء 119. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير